بعض الملاء قالوا سلا وقول لا لا لا لا لما سألت رب العلا يشهد على ذاك الغضاء اللي حويت عندي أمل ألقاهم في جنة مثواهم عندي أمل ألقاهم في جنة مثواهم وبرحمة يغشاهم ربي